118. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 119. جئناه ونحجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابر 110. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 117. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 118. أل الله خير أم ما يشركون 119. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم نَسَمَآءٍ مَاءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَن بَتْنَا بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعدلون. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهُمَّ عَلَّمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 117. يُجِيبُ يجيب إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الأرض 118. اللَّهِ قَلِيلًا مَا قليلا ما 117. ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون